فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي وفي أذاننا وقول ومن بيننا وبينك حجاب فعمل فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا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 ذلك رب العالمين وجعل فيها رواية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها ول الأرض إتياع طوعا أو كرها قالتا قالتا أتينا قايين فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ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 وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا وَلَا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن فنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاقُمْ أَرْدَاقُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنَّ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْتَوَالَهُمْ وَإِنَّ يَسْتَعْتِبُوا وإن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ من المعتبين وقِيَضْنا لهم قرآنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أم قد خلت من قبلي من الجن والانس إنهم كانوا قاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغلبون فلنذيق الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم ولنجزيّنهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء اللهِ نار لهم فيها دار الخلد جزاء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.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 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُ تَتَنَزَّزُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ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 يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت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 أَفَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن مَّجَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قد قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر و هو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد أتينا موسى الكتاب فخط لففيد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 ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّة مسّه لا يقولن لا يقولن إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا أبيجان به وإذا مسه الشر فذود عارٍ عريض.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 أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِذْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلْ شَيْءٍ مُحِيطٍ